لقد كان لكم في رسول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وحياكم الله إلى لقاء جديد وحلقة جديدة من حلقاتنا في مصابيح السنة هذا البرنامج الذي يأتيكم مقدما من مزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية لازلنا أيها الأحبة في حديثنا عن الهدي النبوي العظيم وفي هذه الحلقة سنتحدث عن هديه عليه الصلاة والسلام مع الوحي الذي أنزل إليه مع القرآن الكريم وكيفية تدبره لهذا القرآن وعنايته به عليه الصلاة والسلام وقبل أن نطرح مجموعة من الأسئلة على ضيفي الكريم الأستاذ أو الدكتور عمر بن عبد الله المقبل الأستاذ المشارك بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم. قبل أن نطرح هذه الأسئلة نرحب به باسمكم جميعا في الله شيخ الله عمر راحي كبار في أخو الجميع سنبدأ من الآية الكريمة إذا أذنت شيخ عمر في الواردة في سورة المزمل وردت للقرآن ترتيلة ونحن نعلم أن سورة المزمل هي من أوائل ما نزل على المصطفى عليه الصلاة والسلام هذه السورة تحديدا وهذه الآيات كيف كان تأثيرها عليه عليه الصلاة والسلام الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على أبينا وإمامنا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وإجمعين أحسنت في الحقيقة الانطلاق من هذه الآية التي هي فعلا نستطيع أن نقول أنها صاغت تعامله عليه الصلاة والسلام مع القرآن الكريم الله عز وجل لعظمة كتابه لم يدع المجال للعباد ليختاروا الطريقة التي يقرؤون بها القرآن بل حددها لهم هي قوله تعالى وردت القرآن ترتيلا وفي آية أخرى وقرآن فرقناه لتقرأه على الناس على المكتب وردتناه ترتيلا إلى غير ذلك لا تحرك به لسانك لتعجل به كل هذه الآيات وما جاء في معناها تصب في قضية واحدة وهي تحديد طريقة القراءة لا شك أن هذه الطريقة أو هذا المفتاح دعنا نسميه منفتاح التدبر وهو التلاوة كان له أثره الكبير في تلاوته عليه الصلاة والسلام ونحن هنا في الحقيقة أود أن يعني نود جميعا أن نخرج بدرس عظيم وهو كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن وكيف كان أثره عليه صلوات ربي وسلامه عليه لعلنا نخرج من هذا اللقاء ب بخطوة مهمة جدا والإمساك بمفتاح عظيم مفاتيح التدبر وهو تلاوة القرآن على الوجه المطلوب الذين أتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته تلاوه اللفظيه و التلاوه العمليه وهي اتباع القول بالعمل هنا منذ نزلت عليه هذه الايه وهي في سوره المزمل التي امر فيها صلى الله عليه وسلم ان يقوم الليل وان يقرا فيها بهذا بهذه التلاوه ما تيسر من القران وهنا ما دمت انت اثرت هذه الايه الكريمه لاحظ ان الله عز وجل قال وردت القران ترتيلا ولما ينزل بعد من القران سوى سورة اقرأ و القلم على بعض أقواله العلم أنها سبقت المزمل وبعدها بعدها المزمل يعني مجموع ما نزل من القرآن الكريم لا يكاد يتجاوز ثلاثة أوجه من القرآن الكريم ومع ذلك أمر عليه الصلاة والسلام أن يرتل القرآن ترتيلا و يقوم به بالليل أمر وجوبا فكان قيام الليل عليه واجبا وعلى على أصحابه أوجب سنة ثم نسخ الوجوب كما ثبت ذلك في الصحيح م. من حديث عايش رضي الله عنها هذه التلاوة أو هذه الطريقة في, في القراءة وهي التلاوة كان لها أثرها العظيم في صلاته صلى الله عليه وسلم فكان يجد أنسه وهو يناجي ربه تبيت تمسي تناجي آه تبيت آه تناجي الذي أولاك نعمته حتى تغلغلت الأورام في القدم يقوم على الصلاة السلام حتى تتورم قدماه فتقول له عائشة يا رسول الله أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك فلا يجيبها الا بالجواب الذي لا يخرج الا من مثل عليه الصلاه والسلام افلا اكون عبدا شكورا ليست القضيه فقط في حسه عليه الصلاه والسلام هي مجرد الحصول على ثواب القيام او لانه يخشى من ذنب, ذنب فعله فقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه هذه لم تكن حاضرة الذي أراد أن يعلن فيه والشكر لله على هذه النعم التي عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا من الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا إذن هذه التلاوة كان يجد فيها أنسه عليه الصلاه والسلام ترجم بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم هذا الأنس بالقرآن الكريم وهو يتدبره و عليه الصلاه والسلام في مواقف منها مثلا ما وصفه الموقف الذي وصف به عبد الله بن الشخير رضي الله تعالى عنه كما في مسند الإمام أحمد أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فقال كان عفوا كان لقراءته أو لصدره وهو يقع بالقرآن أزيز كأزيز المرجل، المرجل هو القدر الذي يغلي بما فيه، الله. ولك أن تتخيل معي الآن صوت القدر وهو يغلي، وفي هذا من الدروس العظيمة أن الإنسان الأصل فيه أن يكتم تأثره هذا الأصل. أن يكتمه ولا يظهره بصراخ ولا زعاق ولا شيء من هذا القبيل. فإن غلب على ذلك فهذا معذور. فهذا م. معذور. لكن الأصل أن السكينة تلازم هذه تلازم الإنسان وهو يقرأ القرآن. تلك السكينة تنزلت للقرآن كما في حديث سيد الحضير. وكذلك أيضاً يعني مع هذا الكتمان هو إشعار بحالة السكون والخشوع التي تنتاب الإنسان وهو يقرأ كلام الله سبحانه وتعالى. ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم يخرون اذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون اذقان يبكون ويزيدهم خشوعا لما ذكر الله ايضا جمله من الانبياء على الصلاه والسلام في سورة مريم قال الله سبحانه وتعالى أولئك الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ديرية آدم من حملنا معنوه ومن ديرية إبراهيم وإسرائيل ومن هدينا وجه تبينا إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خرس سجدا وبكيا كان عمر رضي الله عنه يسمع هذه الكلمة يقول هذا هذا الـ هذا, الـ هذا الـ هذه هذا الذكر أو هذه التلاوة سمعناها فأين البكاء فأين البكاء إذا تتلى عليهم هذه التلاوه منها فأين البكاء أين البكاء نتيجة أي أين التأثر الذي حكاه الله عن صفوة خلقه هذا التأثر هو ترجمه عملية للتدبر إذ لا يمكن أن يقع هذا الأزيز الذي يعني يعترج في صدري صلى الله عليه وسلم إلا من تأثره ولا يمكن أن يقع التأثر إلا من تدبر والتدبر يعني أن الإنسان يعطي أو, أو يتأمل في معاني ما يقرأ فإن كان في موقف يتحدث عن القيامة ومشاهدها سواء كانت نعيما أو عذابا أحضر نفسه تلك المواقف فيرجو في النعيم ويخاف في العذاب الأليم وهذا يترجم لنا موقفا آخر أيضا جميل. من المواقف التي حصلت لوعي صلاة السلام فإنه قال مرة كما في الصحيحين من حديث مسعود اقرأ علي القرآن قال أقرأ عليك وعليك أنزل وهذا بالمناسبة أحد المفاتيح للتدبر وعلاج القلب القرآن أنا قد لا أنشر أحيانا عم. لأن أقرأ لسبب أو لآخر وقد يسر الله لنا الوسائط الآن الالكترونية نسمع فيها من أصوات التلاوات العذبة ما يحيي القلب فأسمع القرآن ممن, ممن, ممن آتاه الله صوتا حسنا ممن يعجبني وأميل له فقال نعم فافتتح الصدر سورة النساء حتى إذا بلغ قوله تعالى فكيف إذا جئنا لها من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو, لو تسوا بهم الارض ولاكن مرا قال حسبك الاهل يقول ابن مسعود فالتفت اليه فإذا عيناه تدرفان صلوات الله عليه, عليه هذا هذه الدموع هي ترجمه عمليه للتدبر والتفاعل مع القران الكريم كم قرات انا وقرات انت وقرا الاخ المشاهدون ايات كثيره من ضمن هذه الايات لم نتوقف معها لم يحصل في قلوبنا أزيز لم يحصل ما شاء الله أو يقع من هذا أحياناً لكنه قد يكون قليلاً قليلاً جداً طيب والسبب أننا حرصنا على كم لا كيف كم نتلو لا كيف نتلو أنت معني دكتور عمر وأعرف عنك هذا ولك أيضاً يعني مؤلف في في القواعد القرآنية تحديداً وفي تدبر القرآن وعنيته بهذا ونشرتها شيئاً من هذا ولذلك نحن نتحدث الآن مع متخصص في التدبر كيف فعلا يعني نقرأ القرآن و نخرج منه بحالة أزيز ونخرج منه بحالة بكاء كيف يحصل هذا؟ نعم يعني ربما يكون الوقت يضيق الجواب عنه لكني أحيل إلى محاضرتين موجوداتا على الشبك العالمية مفاتيح تدبر القرآن و تدبر القرآن موجودة نعم. للتفصيل أعطنا مفاتيح أنا أعطي مفاتيح من ضمنها وردت القرآن ترتيلا من ضمنها أن أسمعه من غيري أني أحب أن أسمعه من غيري منها التأمل عند الآية التي ينفتح لها القلب ووأشعر أنني وقفت معها الآن ورددها ولو مئة مرة كما يقولون القيم لأن القلب سبحان الله يعني يشبهه بعض العلماء يقول أحيانا مرور الآيات على القلب كمرور الميل هذا حق حق الإذاعة أي. أحيانا الواحد منه يحرك شو اسمه المؤشر حق المديع هذا يمر على الموجة ما يشبكها ما يلقطها أول مرة <تصفيق> مر <تصفيق> ثانية بعد الثالثة بعد الرابعة يمكن يلقط الموجة ويسمع صوت صافيا هكذا قلبي وقلبك أحيانا تمر عليه الدلاية فلا تؤثر فيه لكن تمر عليه مرة أخرى مرة أخرى نظرا لموقف معين لحدث حدث فتأسروني وتوقفني وهذا يعبر عنه التائبون بكثرة تجد تائب يعبر أن سبب هدايته أنه سمع الآلة فلانية لأنه شعر أنها تخاطبه الآية هذه سمعها من قبل مرار وتكرار لكن قلبه لكن قلبه لم يكن من قبله منفتحا على هذه الايه او لم توافق قلبا مفتوحا <تصفيق> نحن نحتاج كما اشرت من المفاتيح انه اذا وقفت عند ايه وانفتح لي فيها شيء من المعاني وجدت نفسي قد انفتحت لها وقلبي لان معها ان ارددها ولو 100 مره ولا استعجل انها القراءه <تصفيق> لاركز على الكم لا على الكيف وشاهدوا ذلك في السنه حديث ابي الدرداء رضي الله تعالى عنه كما في سنن ابن ماجه وغيره وقد صح هذا الحديث البوصيري وابن القيم وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بليلة حتى اصبح بليلة بآية حتى أصبح ليلة كاملة ما هي هذه الآية إن تعذبهم فإنهم عبادك وينطفلهم فإنك أنت العزيز الحكيم وهذه من قول عيسى عليه السلام في قصته مع الحواريين حينما سألوا المائدة ولما قال الله تعالى يا يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي الهين الآيات ثم قال إن تعذبهم فإنهم عبادك هنا استمر رسولك عليه الصلاة والسلام يردد هذه الآية حتى أصبح لاحظ أخي الكريم لم يبقى بين هذه الآية وبين ختام سورة المائدة إلا آيتان أو ثلاث فقط فإنك أنت العزيز الحكيم بعدها هذا يوم يوم فع صادق ينصركهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم رضوا عن ذلك الفوز العظيم لله مك السماوات والأرض آآ آآ لله مك السماوات والأرض, والأرض ما فيهن <تصفيق> وإلى الله لله <تصفيق> منك السموات وارض ما فيهن نسيت تتمث الآية الآن مقصود آيتان فقط لو كنت أنا وأنت أتوقع في مثل هذا المقام نقول يا الله خلص الصورة أنت منها لا إذا وقف إذا فتح قلبك لآية ولو كانت في وسط صورة قصيرة فرددها لأن المقصود من نزول القرآن هو إصلاح القلب نزل على قلبك لتكون من المنذرين نزل على قلبك لتكون من فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بينهن الوهدى وبشر المؤمنين <تصفيق> إذن المقصد الأعظم هو صلاح القلب فإذا صلح قلبي أو تحرك أو دمعت عيني عند آية فلأرددها ولا أستعجل بحجة أني أريد كم أقول يا أبا أسامة يعني وكلم لكم جميعا كثيرا ما قطعنا عن الاستفادة من القرآن أننا نركز على الكم لا <تصفيق> على كيف وهذا المظهر بدأ يدركه بعض الصحابة ففي الصحيحين الحديث بن مسعود أن رجلا جاءه وقال يا أبا عبد الرحمن قرأت المفصل في ركعة يعني توقعه هون بن مسعود ممكن يعطيه هذا التقدير ما شاء الله المفصل أربعة أجزاء قررته في ركعة لا لامه وقال هدًا كهد الشعر أتظن القرآن أنت الآن قصيدة تقرأها هكذا بسرعة ومجرد تلدد سمعي أو بياني لا ثم لامه على ذلك وقال إن القرآن إذا وقع في القلب نفع يا سلام أما تمر هكذا كقراءة الـ الـ كما نعى الله على <تصفيق> لما بني إسرائيل الذين لا يعلمون من كتابهم إلا مجرد التلاوة ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب الأماني هذه مذمة الخوارج أخي الكريم ذكر نبي صلى الله عليه وسلم عنهم, عنهم من قراءاتهم من القرآن شيء فظيع جدا يحقر أحدكم الرسول خاطب الصحابة خاطب أم بكر وعمر وعثمان وعلي وبقية العشرة وبقية الصحابة الكرام يحقر أحدكم صلاته إلى صلاته لكن إيش قال الرسول عليه السلام قال يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجره, حناجره يقف هنا لا يصل إلى القلب موضع لا. التأثير هنا فقط ولذلك ربما أدرك صحابه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نفر منهم أهمية هذا التدبر ولذلك كانوا يقرؤون القرآن ولا يجاوزون الـ الـ هذا ما حكاه عنهم أبو عبد الرحمن السلمي كان الذين يقرؤون القرآن من أصحاب المساكين لا يتجاوزون عشر آيات حتى يتعلم فيهم العلم والعمل وأنا وجه من هنا دعوة أبا أسامة أخو الكرام في بيوتهم جربوا خصوصا في مواسم العبادة كرمضان أو الحج أن تكون هناك مجالس مكثفة تعلموا في كل مجلس عشر آيات ما فيها من العلم والعمل التفسير مبدولة الآن تفسير السعدي، تفسير الجزائري من التفسير السهلة التي يمكن الاستفادة منها حتى لا يقول قائل كيف أفسر كتاب الله بإذن لا لا لا تفسر أنت خذ هذا القرآن اقرأ عشر آيات اقرأ من قصار المفصل تربى على هذه الآيات وربي ربي أولادك ستكون هذه أعظم هدية تربي عليها أولادك نختم إذا أذنت لي بمجموعة من الموانع ما الذي يمنعنا من تدبر القرآن التدبر الصحيح لو أردنا أن نعكس بعض المفاتيح السابقة ستكون موانعا يعني الاستعجال في الكراءة كما قال من سعيد هدى كهدي الشعر قضية أيضا الإصرار على الذنوب والمعاصي لا أقول وقوع الإنسان لأننا كلنا نخطأ كلنا نخطأ لكن الإصرار ، ذنوب النظر ، ذنوب السمع القلب أخي الكريم وعاء بقدر ما يمتلئ خلاص ، إذا جاءت مواد أخرى تزاحمه إذا أردت أن تكون مؤثرة هذه المواد النافعة ففرغه من المواد الضارة ففرغه من المواد الضارة فالقلب إناء لا يحتمل أن, أن تأتي بالظلمة هو النور تريد أن تجتمع في مكان واحد لا القرآن نور بل هو النور الأعظم إذا أردت أن يؤثر في قلبك فخفف خفف فإذا وقعت في الذنب وكلنا نذنب فلنتب ولنستغفر حتى نجد لهذا آثراً كذلك أيضاً من الموانع وهي لاحظتها أن بعض الناس إذا مر بآيات الكفار والمنافقين قال هذه لا تعنيني هذه في المنافقين والكفار أنا الحمد لله مؤمن ومسلم لا وأقول بكل ثقة تأملت في الآثار المروية عن السلف الصالح ووجدت أكثر الآيات التي تنقل في التأثر عنهم كانت في تأثيرهم من الآيات التي تحكى عن المنافقين والكفار. ابن <تصفيق> عمر رضي الله عنه مرة لما سمع قول الله تعالى عن أهل النار أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رسكهم البكاء وقال وهو قد أتي إليه بماء بارد في الصيف فذاقه فبكى ما بارك قال تذكرت يوم أن ينادي أهل النار أهل الجنة أن أفيضوا علينا فعرفت أن من أعظم أمانيهم أن يشربوا ماء فقر هنا فعلا تدبر, تدبر تفكر الثوري رحمه الله سفيان الثوري يقول احد تلاميذه رمقته مره فإذا هو يبكي في قيام الليل ويقول الا يعلمون ان الله يعلم سرهم ونجواهم وان الله علام الغيوب فلا يجيب الا بلى يا رب بلى يا رب نسمع سرهم ونجواهم يقول لحيته خضلت بالدموع وهي في الكفار هذه من الموانع الله يرزقنا تدبر النبي اصحابه لكتاب الله جل وعلا وأن يوفقنا وإياكم دوما مشاهدي الكرام لقراءة القرآن ولتدبره والعلم به والعمل كذلك في ختام هذه الحلقة توجه بالشكر الجزيل لربنا جل وعلا أن وفقنا للجلوس في مجلس العلم هذا ونشكر بعد ذلك فضيلة الشيخ الدكتور عمر بن عبد الله المقبل الأستاذ المشارك في كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم نشكركم جميعا نستودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله Alaikum assalam Laqad